عليك بتاء والله في السر والعلان وقلبك نادبه من الرجز ga En dat يا زام وصل بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابل Bij de gangetjes. En de katholieke stad. En de katholieke stad. de كانا رول لمن لم Yeah uh.